بسم الله الرحمن الرحيم ام وال كتاب المبين ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا من ليرين فيها يفرق كل امر حكيم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 وَولقَدِفَةََّ قبللَهمم قَومَ في العونَ وَج أَهُم ررسول كَريمأَ دّ إلَ عباد الله إ لَكُم ررسول أمين وَأََّ تعلوا على الله إ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 فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّذِين يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أَمْ قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وَماَا خَلَقنَ السماواتِ والأَرضَ وَمَا غَينَهُماَا لا عبين ماَا خَلَقنهُمَا إِللاا بالِالحَقْتِ وَ أَكأكثرَرَهُم لا يَعلمون إن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 آمنين لا يذوقون فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقب انهم quan